بسم الله الرحمن الرحيم إذهب الطائفةن منكم أن تفشل و الله وليهما و على الله فليتوكن المؤمنون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 بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا